وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِنْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَن أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى هُدًى وَنُورًا فَتَجَالُونَ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 وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ تُبَاسِطُ أَيْدِيَهُمْ وَالْمَلَائِكَةُ تُبَاسِطُ اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم, وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلطناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء أظهركم ما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطعت بينكم وظن عنكم ما كنتم تزعمون